فمما لا شك فيه أن جيل الصحابة رضوان الله عليهم هم أعظم أجيال البشرية على الإطلاق منذ آدم عليه السلام إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا رجالا أشداء في الحق أقوياء في العقيدة أخذوا الدين بقوة وطبقوه بقوة ونشروه بقوة وعاشوا فيه بقوة فكانوا أهل عزة وإباء حتى إن الواحد منهم كان يعدل ألفا وما فوق الألف إيوالله الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في بيئة طيبة تربوا على مائدة القرآن الكريم وتربوا في مدرسة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله عز وجل رب نبي وأدبه أدبني ربي فأحسن تأذيبه ربنا أدب النبي والنبي أدب الصحابة ربنا علم النبي عن طريق جبريل علمه شديد القوة والنبي علم الصحابة والصحابة علموا الدنيا كلها نشروا الدين وأبلغون السنة قولا وفعلا وتقريرا نعم فلا يوجد مع أحد من أنبياء الله مثل هذه الفئة الطيبة المباركة الميمونة حصلش ابدا مهما كان وزنه ومهما على درجته من لدن آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله شيء عجيب بعض الأنبياء لم ينجح وهو من أكابر الأنبياء لم ينجح أن يكون فريقا أو تصبح له شلة أو ثلة أو جماعة أو حزب سبحان الله نبي يبعث فلا ينجح أن يكون فريقا أنا لم أعلم لسيدنا الخليل إبراهيم أصل الكرم وأبو الضيفان ووالد الأنبياء وجد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وصاحب الملة والقدوة أنا لم أسمع أن له أتباع سبحان الله لا أتباع ولا اشياع ولا فريق ولا حسب نوح اطول الانبياء عمرا عاش ما يقرب من 1160 سنه عمر الدعوه بس معه يدعو الى عباده الله 950 سنه 950 سنه ومع ذلك ربنا يقول ايه وما امن معه الا قليل بعد العمر الطويل ده دي بس وكفرت به زوجته وكفر به أحد أبنائه كنعان يا سبحان الله سيدنا موسى عليه السلام لم ينجح أن يجعل من معه حتى يصبح عنده دين أو تدين أو التزام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم لو حد غير دوله يسمع الكلام دا من النبي الصادق الذي امنوا به وصدقوه وبيقول لهم ربنا كتب لكم الارض بتاعتكم ده يقتحموه ده ياخدوها نزعا بالقوه ده يموتوا في سبيل تحرير النبي بيقول لهم وبيامرهم وبيقول لهم دي الارض كتبها لكم رب طب انتوا عايزين ايه تاني لا قول النبي معتمد عندكم ولا قول الله معتمد عندكم أمال انتوا اتباع موسى ازاي في النهاية تكاسل وتباطل وجبنوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون وبمنتهى السفالة والصفاقة اذهب أنت وربك طب انت طلعت ليه من حسبه هو مش ربه هو ربكم منتو لا يا روح ما بعدك روح النتيجة أن موسى خلاص يأس عليه السلام فقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ده بيقول على اتباعه بيقول على الذين كانوا معاه اللي صدقوه امنوا بيه ما هو كشف حقيقته شوف هو بيشهد وبيقول ايه قوم فاسقين فاسقه انا كنت واخد مقلب فيهم انا كنت فكرهم انه يعني على المستوى المطلوب لانه المواقف تغربل المواقف تظهر الحقائق <تصفيق> فجاءت العقوبة من الله تترى فورا فإنها محرمة عليهم أربعين سنة مش كذلك بس يتيهون في الأرض إنهم كانوا قوما فاسقين وربنا أيد عليهم الحكم يا الله تيجي الأتباع سيدنا عيسى الحواريين التلميذ الملاصقين المحبين الوكلين معاه قاعدين معاه متحركين معاه وهو كان فقسهم كان عارفهم كان يقولوا الكلام ده موجود في الإنجيل إن منكم من ينكر معرفته بي اكثر من أقناش مر بولس بولس أو بطرس كل ما الجمع الروماني يزنقوه كفين ثلاثة يقول أنا ما نعرفش عيسى في حد عندنا اسمي عيسى وهو أحد الحواري أحد الحواريين تلميذ النجيب تلميذ المناسق كلما زيد عليه الضرب قال في حد اسم عيسى في حد اسمها المسيح شوف سيدنا عيسى بيقول لها إن منكم وهم قاعدين معاه إن منكم من ينكر معرفته بي مش مرة ولا اثناثناشر مرة بل إن منكم من يخونني على يهوذا الاسخريوطي هي دي كل هذا يجري مع أنبياء الله بالنسبة للذين اتبعوهم الذين التفوا حولهم الذين أعلنوا الإيمان بهم كل هذا كله في كفة أما أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأمر يفرق حاجة يفرح استطاع أن يربي جيلا كانوا سادة كانوا عظماء شوف القرآن يقول لك إيه كزرع كزرع أخرج شطأه فازر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار أي واحد يخطئ في حق الصحابة كافر أي واحد بيمقت الصحابة بيتغايز منهم بيتكايد منهم بيدور حواليهم وعايز تخوط فيهم بحكم الآية دي كافر الكلام ده أقره سيدنا مالك رحمة الله عليه قال لك الآية بتقول لك ليغيظ بهم الكفار ربنا صنعهم صناعه خاص عشان يغيظ بهم الكفار يبقى اي واحد يتغاظ من الصحابه ها او يتخوط في الصحابه او يطعن في الصحابه بنص القران كافر يا الله كافر ايوه دول الاماجد لولاهم ما وصل الدين الينا ما انتشر في ربوع البلدان ما ارتفعت للإسلام رايه وما كانت له غاية وما وصل إلى الأجيال جيلا بعد جيل من واصل إلى واصل هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا الله وإذا جد الجد رجال في وقت السلم أتقياء يا أليا من العجين إذا احتاج الموقف واشد وابئس من الحديد يا جماعه سيدنا ابو بكر الله يرضى عليه في خلافته وبعد ما مات النبي حصلت هزه في الامه كل كل العرب ارتدوا الا سكان المدينه وسكان مكه وسكان الطائف لان اهل الطائف كانوا اخر من دخل في الاسلام فاستحيوا يكونوا اخر ناس واول ناس يكفروا الباقين ارتدوا اللي يقول أنا ما هنصليش إشي واللي يقول لك فيش حدث مه رمضان واللي يقول لك كمان فيها حدث مات تديني فلوس وتقول لي زكاة ها بنو حنيفة أهل مسيمة الكذاب منعوا اخراج الزكاة سيدنا أبو بكر بعقل هات الزكاة قالوا له في الزكاة دي هي الجزية ايه الزكاة والجزية دي الجزية وبعد كله احنا كنا هندول سيدنا النبي سيدنا النبي مات ما عاش يطلب نبي صدقنا مرتاحت الحدود يا سبحان الله دفار دروك قالوا لهم هندوش حد ولا معكم عملوه قال والله لا أقاتلنهم والله لا أقاتلنهم سيدنا عمر قال طبعا طب من يقول لا إله إلا الله مش مسلمين قال لا أقاتلنهم يا عمر شوف شيء عجيب سيدنا عمر القوي زي الباس الشديد بيستلين سيدنا بكر الرجل العطوف البكاء الخشاع المسالم المحبوب الحبوب هو اللي بيشد لأن الموقف وهو در الحاكم هو الخليفة قالوا الله لا أقاتلنهم قام واحد من الصحابة قال لي هم ريح نفسك ادخل في بيتك في بابك واعبد ربنا حتى يأتيك اليقين وخلاص وكلها تعرض على الله سيب انت الملك للمالك اللي يدي يد المدوج كل من فاش وما أنا على مين دعونا الدين كنها تتفقق النهاردة يمنع الزكة بكل يمنع الصلاة بعدها يمنع الصيام بعدها تعرف في الحج ضاع الدين ضاع الدين والله لا أقاتلنهم حتى وإن كنت لوحدي اسرار عجيب وعمر يقول له طب انت تفتحنا بلوة تفتحنا جبهه الحرب العرب كلها طب مين يضيق؟ قال يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام والله لأقاتلنهم لا لو كانوا يؤدون إلى رسول الله عقال بعير ومنعوه عني لأقاتلنهم لا عليه يقول سيدنا عمر ما هي إلا كم ساعة كده وربنا شرح صدري وأيقنت أن أبا بكر على حق وارسل اليهم خالد بن الوليد في حرب المرتدين وكانت هزه عنيفه مات ما يقرب من سبعين من حفاظ الواحد هم فكروا يسجلوا القران ويعملوا لها مصحف كل الصحابه حفاظ للقران ماتوا في, في يوم الردة حرب المرتدين عملت هزه عملت شرخ في بناء الاسلام لولا اصرار الصديق وقوه رجولته طيب هذا موقف جعل الرجل المسالم اللين البسام الهادي الواثق يتحول الى سبع ضار الى وحش كاسر الى اسد هصور وقل والله لا اقاتلهم ولو لوحد هي العظمه دي وهم دول اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر توقفهم راى في الشارع وهو في خلافته ناس حواليه تخلي ما تشتريش تتفرج عليه وحده وحده استنى انت نسيت نفسك زمان كنت عائلة صغير أنت كانوا ينادونك عميراً وكنا نقوله يا عمير وبعد كده كبرت قالوا عمر قلنا عمر إذا الوقيت كبرت وكبرت وكبرت, وكبرت وهيقوله أمير المؤمنين يا عمر اتق الله في الرعيه، فإنه من أيقن الموت خاف الفوت وهو يقف كالتلميذ المؤدب كالتلميذ في الفاصل كأن ولد يعلمه أبوه تتحرك وتسيب وتروح ماشي والصحابة الملجينة متمزمر، ايه دي ايه اللي حاصل ده وازاي تديها الفرصة دي انت الامير انت خليفة المسلم انت اكبر رأس في البلد ازاي ازاي مرة حلفك فيك تربط ساكت وانت بتصغي وانت بتسمع و قال لهم طب واحدة واحد واحدة انت عارفين مين دي مين دي قال لهم خوله بنته حكي. استمع الله إلى قولها مع رسول الله في حق زوجه وظلت تجادل حتى تدخل الله وحكم لها في القضية ربنا يصغي لها ويستمع ولا يصغي ويستمع رجل كعمر بن الخطاب فمن أكون أنا بجوار الله رب العالمين شوف عمر عمر تحل فيه مرة تربو ده مش كنا باس وفي مجمع الناس في الشارع ده هو على المنبر بيقول يا أخوانا رأوا موضوع المهور اتلاحظوا الظروف واللي زين يبيع راح يطلع على مره على باب الجامع قلت له حاسب انت هتدخل في حكم ربنا انت نسيت نفسك ربنا يقول وإذا اتيتم إحداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا واسما مبينا وانت لا تعدل وتقول نحن في الأرض وقال اخطا عمر وأصابت امرأة شوف يا أخي لم تأخذه العزة بالقوة ما قال انت استاعت خطبني بالاسلوب دي ازاي تقطع كلامي انت, انت تحت وانا فوق على المنبر ازاي انت تتجرأ علي ازاي انت تعترض علي ازاي انت تنتقد ما اقول ازاي ازاي ابدا ابدا قال اخطا عمر وأصابت امرأة دي عظمة الرجال اخوان احنا حتى الآن حتى الآن لا نعرف قدر الصحابة مهما صلنا ومهما قلنا ومهما جلنا الموضوع واسع ويحتاج إلى أكثر من وقفه